له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحليق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة للقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أَلَّنْ يَنصُرْهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُرَ هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده مَا يَضِيقُ